يَوْمَئِذٍ بَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ بَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِنَّهَا مِنْ سَابِيلِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا مَود فَأُولائكَ الذيينَ خَس فسَعم فَعُلائكَ الذيين خَصِرأَ فسَعم فيِي جَهن مَقالالدُ ألم تكن آية قد تقدموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى دل في علا حتى إذا جاء احدهم الموت قال رب يرجعون هي الكلمه اقولها ولو رجعوا لعاد ما كان عليه من التكذيب من من التكذيب والجحود بايات الله جل, جل في علا وهذا ظاهر في الباب ليس إلا انهم يقولون قولا انقاذا لهم مما يرون من عذاب الله جل في علا من العقاب قال الله تعالى لو ترى يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون قال لعلي أعمل صالحا فيما ترك يعني فيما مضى وكان منه من السوء والتجاوز والتعدي والمعصية والتحدي أيضا فهيقول لعلي أكون قد أصلحت ما أستدت عليكم السلام, عليكم السلام وبركاته لعلي أعمل صالحا فيما ترد والعمل الصالح كما قلنا قبل ذلك أمس بأنه اشترد أن يتوفر فيه لا بد يتوفر فيه شطا الأول الإخلاص الثاني أن يكون متابعة فيه للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملاء قال الفضي أصواب وأخلصوا قالوا يا إمام ما أصواب وما أخلصوا قال إذا كان العمله خلاص خلاصاً لذلك الكريم لكن لم يكن, لم يكن, فيه فيه لم يكن صالحاً لأنه من المتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل وإن كان صالحاً مبتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن خلاصاً لله جال فعلان لا يقبل إقرأوا شيئاً ثم قول الله جال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً لكني هنا أرفت الانتباه لمسألة أخرى ألا وهي وإن ضل سعيه وإن ضل عمله وكانه امتلعا لكنه كان صادقا نية في القرب من الله ذا لفعله فإن الله لا يضيع النوايا أباء منثورة وقد يأجره على نيته مع اسمه بالبدع ومع رب العمل عليه بأنه لا يقبل لكن قد يقبل الله نيته ويكافره عليها فيهديه إن كثير أهلاء من أهل البدع وجدناهم أن الله ذا لفعله ختم لهم بالصالحات وختم لهم بالحسنات ورجعوا رجوعا جميلا إلى ربهم ذا لفعله الإمام الجويني كان تعلمون أنه كان أشعرياً الإمام الجويني تابق قبل أن يموت نعم وأيضاً الغزابي نفس الأمر فكثير ممن من تلصم خطى أهل البدع وأهل الكلام فإن الله تدفع الله يعلم من صدق النواية أنه, أنه صادق النية لله تدفع الله فيوفق إلى الحق غير ذلك لن يمكن بحال من الإحوال عليكم السلام عليكم. قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صليحا فيما ترد كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث كلا احسن الله عليكم كلا إنها كلمة هو طائلة هو يقول أنه يريد أن يعمل صليحا يريد أن ينقاد الله تلف علاه وشرع الله وهو كامل في ذلك فيقول بعض على هي كلمه يقولها فقط يرى او يحسب انها تنقذه من عذاب الله تلى فيولات والحق انه لو رجع لعاد العاده لما هو عليه من الكفر والجحود والاصياد قال الله تعالى ولو طنا ذوقوا على النار فقال يا بيتنا المرضى انكذب بايات ربنا فلنكون المؤمنين بلذا لهم مكان ينخفون مقبر ولو لما نوه عنه انهم لكذبون انهم كذبوا قال ومن وراءهم برزق الى يوم القيامه قلنا الحياه ثلاث الحياه الدنيويه وما فيها من العمل والسعي وانه لا حساب في الدنيا ولكن العمل وافي الاخره الحياه الاخرويه التي نسعى فيها والعمل ما فيها الا الحساب ما فيها الا الحساب ولذلك قال ابن مطالب وبينا اليوم عمل بلا حساب اما غدا فحساب بلا بالعمل فلابد ان يعد العده للحساب وبينهما البرزخ الحياه البرزخيه وهذه الحياه هي الوسيله الى الحياه الاخرويه وهذه حياه اخرى منفصله عن الحياه الاولى والحياه الثانيه متلازمه منفصله يعني يعني ايش لا تشمل الحياه الدنيويه ولا تشمل الحياه الاخرويه وثبت فيها النعيم والعذاب ثبت فيها النعيم والعذاب ولا يكون الروح فقط بل على الروح وعلى الجسد وهو في تقسيماته من الأذلة جاءت أنه على الروح طار على الروح طار وعلى الجسد طار وعلى الروح والجسد طار وإن كان أغلب على الروح وإذا قال قائل طب الشاد إذا فنيت وبدأ يعني كيف يكون أيضا على الروح وعلى البدن نقول يبقى عجل الزنب فتلتقي بي الروح ويكون أعذاب على البدن وعلى الروح معا ولكن الأغلب كما قلنا يكون على الروح لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن روح المؤمن نسمى في حواصل طيس تعطي شجر الجنة ومرأة من السلام سابتون في الحياة البردخية قد رأى من السلام رجعا يسبح في نهره من الدم قد رأى من السلام مجيانا وإنسان يعلقونه يعني يعلقون ويعذبون تحت تحت تحت التنور راى ان السلام يعني اهوالا وكانت هذه كلها في الحياه البرزخيه ورا قام من محل يدور على اثابي في النار فاذكر قول اصحاب البرزخيه فذكر قال الله تعالى قال انها كلمه هو قائلها ومن وراءهم من وراء بنا معناها من اماميه وهذه الكلمه من الضاد هذه الكلمه من الضاد ومن وراءهم برزخ الى يوم القيامه فاذا نفخ الصور فلا انساب بينهم يوم اذن ولا تسالون فاذا نفخ الصور ان الصور على قولهم سنسفخات والقول الصحيح الراجح عند المحققين ان نفخ الصور على نفختين نفختين والمقصود هنا فإذا نرغب بالصوري أن نفخ الثاني لما قال فإذا نرغب بالصوري فلا أنسأب بينهم ولا يتسألوا كما قال فيهم الله على الأخ الله وبعضهم يوما الأخ الله يومين بعضهم لبعضين عدو وقال الله بالفعلات يوم يفرر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحباته وبنيه لكل من منهم منهم يوما إذن يغني ما في أحد يدافع على أحد ما في أحد أشفع على أحد عرصات يوم القيامة الأهوال فيها شديدة يدهيق من الكرد أو يدهم الخط وأشتد القر وتراهم يستشفعون بكل أمين من الأنبياء تأتي الأم من ابنها تأتي الأم من ابنها فتقول أيبني ألا لك سقاء ألا ما لك حجر وطاء ألا ما لك بطني وعاء أيبني أحتاج إلى حسن فيقول عني إني أحوج إليها منك براء لو الجميع دخلوا النار بياته والجنة يرضى بذلك لو الوالد والوالدة والبنت والولد والأخ الجميع ينقض ينقض فمن الزحز عن النار ينقض الجنة دخلت هذا الغرض المصور هنا قال ومن وراء برزقهم الأمن يبعثون فإذا نلقى بالسوري فلا أنساب بينهم يوم ألين ولا يتسألهم والمعنى بأنه لا يدافع أحدا أحد وكل يتبرأ الخل يتبرى من خليله والصاحب يتبرى من صاحبه من أجل أنه يريد الإنقاذ قال الله تعالى مبينا بالتبرى الذين تبعوا, تبعوا وراءه العذاب واتقطعت من الأسباب وقال الذين اتبعوا لأن لنا كرة فلتبرى منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعملهم حصرات عليهم قال. فايذنا بالقصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا تسائلون فمن ثقلت موازينه فاذالك هم المفلحون ومن خفت موازينه فهؤلاء الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون فلوت عرق فمن ثقلت موازينه فاذالك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فاذالك هم, هم المفلحون اذا ترى جل, جل في علا يبيض هذا اصل اف الناس فالصنف الناس على صنفين صنف انتقلت موازينه أو صنف انتقلت موازينه الصنف الذي انتقلت موازينه بحسنات إذا قاد شوف هذه أجلاً قد يستفد منها مسألة مهمة جدا فراحة يعني تكون لمن له عقش يعني يقول الله جل على فمن ثقلت موازينه فأولئك أولئك المفلحون ماذا تفقهون من قوله فمن, فمن ثقلت موازينه فمن خفت موازينه مسألة, مسألة من الأهمية بمكان قد تستفاد من ظاهر طول الله عن ما قصم الناس على زنفيني الصنف الأول من ساقلت موازين الصنف الثاني من خفت موازين ماذا تستفيدون منها انا حطيت طلب طلب ممتاز ممتاز يا اخوي طبعا هذه ظاهره جدا ممتاز يا استاذ اتفضل او سبحان الله هذا ما اقرض لفض فوك اعدادك واضح ايضا ممتازه يا تريكار ممتاز ممتاز, ممتاز. هي حقا عندما يكون فقط مرزينه فيها دلالة واضحة جدا أن في الميزاني معاصر وهذه لا يخل منها مرؤون قط وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق المؤمنون فتنا مستاء إذا ذكرت تذكر نعم لا الزنبي فيه لين فين بعد فين أو الزنبي يقيمه عليه ومن قال بأنه خلق من الزنوب فقد بألغى في الكذب هنا جهاد ايضا اتى قريبا من كلام سكيلا هو الصيح في قولي فمن ذكرت موازين ونبأتنا في الموازين فيها, فيها السيئات وفيها الحسنة وهذا تعرف هنا من كلام عند, عند, عند, عند حديث الشفاعة الطويل عند الشفاعة الطويل يعني عندما اجتد الكرب واذهب من الخاطف وفادنا الشمس من الرؤوس ويغرقونا في العرق يذهبون يتوسلون يستشفعونا بكل بكل نبي انظر ما من ما, ما من نبي الا ويقول اذهب الى فلان قد اذنبت ذنبا ما من أحد إلا الا وهو يثبت ذنبا في الصحيحه ياخذ قد اذنبت ذنبا وكل منهم يذكر الذنب حتى حتى هي فايس عليه السلام وكان الصحابي قال اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم او ان خطا فالله لو متقدم ذنب متاخر ولم يذكر ذنبا في السند ذكر ذنبا في السند ذكر ذنبا وانت حتى على سيد الخلق اجمعين لما وصفوه وصب قال عبد الغفار الله له ما تقدم ذا وما تاخر ففي قوله فمن ثقلت موازينه هذه دلاله جدا على على أنه ما من احد دخل من المعاصي ونحن ننقذ الناس بالغالب قال سعيد بن موسى غير ما من عالم شريف المنيف الا لو زلات السقطات من الناس ولكننا ننقذ الناس بالغالب ولذلك قال فمن فخرت فمن ثقلت موازينه اولئك هم المفلحون غلقت حسنات على سيئاته فهذا من أول وحدة يدخل جانه وهذا وليه من أولياء الله تدفع له هو وليه من أولياء الله الصالحي فمن موازينه وفي قوله من موازينه في هذا دل على أن القرآن مسانية إذا ذكر طائفة أخرى فمن ثقلت موازينه وهذا أجنب في هذا دل على جدا على أن الأعمال توزن لأنه لا تزقق الموازين إلا بالأعمال أو بالصحف وصوف وقال عماد دوزن النبي صلى الله عليه وسلم اظهر ذلك وقال في ابي هو وامي قال اقراوا البقره والعمره اقراوا الزهراوي فانهما ياتيان يوم قيامتي كانهما غيايه ثاني او غمامه من طير صواف يحطون عن قابهما فياتي كما قلنا العمل يجسد ويوضع في الميزان فمن ثقلت موازينه فأولئك هون أفلحهم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في ذهن ما خالدوه ومن خفت موازينه شو المثالي هنا المقابلة ومن خفت موازينه والمعنى ثقلت السيئات على الحسنات يعني خفت الموازين على الحسنات فلقيت السيئات متمكنة وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أولئكَ للرفعة والآن الإشارة البعيد نعم عمق الخسارة أليس منها عمق الخسارة <تصفيق> وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا وَنَفُوسَهُمْ فِي جَهَنَّمَا فَغَارِدُونَ نعوذ الله من النراب نسأل الله على أن ندخل للجنان من غير سبقة عذاب ولا حساب قال فرأك الذين خسروا أنفسهم هم الخسارة في جهنم خالدون نعوذ إليه من, من, من, من النراء قال تلفح وجوان النار ومسيها الكالحون تلفح وتنفح بمعنى واحد واللفح أعظم تأثيرا تلفح وجوان النار وجهاء النار وهم فيها كالحوم الكالح من يعني برض اسنانها وتشمرت شبتها جو نارون فيها وهم فيها كالحوم تصورا فورا فيها رابع ابلاء الحاكي صيحينها قال في قافيات الايه تشويه النار تشويه النار من الشيد تشويه النار من الشواء فتق فتقلص شبته, شبته العليا حتى تملأ وسط راسه وتستغرق شبته السفره حتى تبلغ سرته أعوذ, اعوذ بالله قال وما خفت موزينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنما خالدهم استلفح وجوههم النار وهم فيها كادحون وهنا هذه مبلغة في العزاب والنكات ولأنهم يهنون ويقرعون ويبخون ينار جهنم لأن الله تبارك وتعالى قد امهلهم وامالهم وارسل اليهم الرسل انذريهم كتب وكانوا وكا وكانوا على جحود تام جحدوا بها استكراها انفسهم ظلما وعلوا فشاركوا من كاس لا يمكن أن ينقطع عنهم بحال من الاحوال كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من الموت رات خلف عن الموت قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تجنني لنفس مسلمه يعني موحده دفعو دم نور فيها كالحوم الم لم تكن اياتي تقلى عليكم فكنتم بها تكذبون المعنى هنا الم تكن يقال له الم تكن هذا التنفيد يتضمن التقريع او التوبيخ والتدليل ألم تكن آياتي تكلى عليكم فكنتم ليتكذبون ولذلك هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله لا يعذب إلا من قام عليه الحجة قال الله تعالى وما كنا معاذبين حتى نبعث رسوله وقال الله تعالى والشيقى الذين كفروا إلى ذهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتح تأببوها وقال لهم حسنت فألن يأتيكم رسولا منكم ما كنون عيكم فآياتي في خالص من هذا قالوا بلى لكن حق قد كلمه الاعداء بن الكافرين وايضا قال قفوا تعالى كلما قلت فيها فؤجئ نساءهم خذفت فالم ياتكم نذير قالوا بلى وجاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فهذا في قولي تعالى أن تكون آياتي تطلى عليكم فكنتم بها تكذبون الآيات جاءت لهداياتكم الآيات جاءت تبين لكم مظاهر أولوية الله للفعلات لكنكم حكمتم العقل وحكمتم الهوى على شرع الله للفعلة فكان هذا مصيركم تكون آياتي تطلى عليكم ألم تكن آياتي تُتلى عليكم ألم تكن آياتي تُتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ألم تكن آياتي تقريع وتوبيخ وإذلال وتحقير ألم تكن آياتي تُتلى عليكم فكنتم بها تكذبون وهم خروج ذلك أولا تستطيعون الإنكار اليوم نختم على أفواهكم وتكلمنا أيدينا وتشرب أرجلهم بما كسبوا ان نزل كون اياتت عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقواتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقواتنا قالوا كثير عاصم ونافع وابو عبم ابن عامر شقواتنا وقال عمرو بن عاص وابو رزين الاوفيلي وابو الجهر ابو جره عبد الرضي كذلك ايضا بفتح الشين فانا شقواتنا نعم. وقرأ ابن سعود اقرأ تفسيره ابن عباس وابن الرحمن السلمي والحسن والأعمش قرأ قالوا ربنا غلبت علينا شقواتنا وربنا قالوا ربنا غلبت علينا شقواتنا وكنا قوما ضالين وهذا الحق نوم يعني كانهم أيضًا يحتاجون بالقبر غلبت علينا شقواتنا أما كذلك ما علينا غلبت علينا شقواتنا وكنا قوما قوم ضلين الأحسن لذلك أن يقاد بأنهم قالوا ربنا غلبت علينا شقواتنا يعني ما سيرنا السير الصحيح لنصل إلا أننا نليد وكنا قوما ضلين وهذا تسيرنا وكنا قوما ضلين قالوا ربنا ظربت عنا شخواتنا وكاننا قلنا ضارين ولم يهتدوا وجاءهم النبير فلم يقبلوا ربنا أخرجنا منها فإن عودنا فإنا ظالمهم هذه كلمة هو قائل وأيضا بعدما دخل جهنم ورأى أهل الجنان يتمتعونها ففي حصرة وألم قال ربنا أخرجنا منها فإن عودنا فإن ظالمهم اذا ما سابت الوعظ ربنا أخرجنا منها فإن عودنا فإن ظالمهم لا تا تكونوا توبه واوبه وحسد قال اخسؤوا اخسؤوا فيها ولا تكلمون قال خسأوا فيها هذا كما قلنا تقريع وتوبيخ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون قال ام هنا اخسؤوا هنا للتحقير لا تقال إلا للكلاب اعدكم الله جل لا تقال إلا للكلاب قالوا اخسوا فيها ولا تكلموا ليس لكم الكلام كلامكم فرمسموع وأنتم لن يكلمكم الله جل في علا يعني قلنا أن الله كلم يعني كلم من كلم الكفاحة وكلمهم أيضا على العذاب والنكاس لكن هنا يقول من شدة العذاب أنهم لا يكلمون الله بحال نحوه ولو رأوا أهل الجنان يتمتعونه جادهم الأمر حصرة وألمهم مع ذلك لا يسمع لهم ولا دا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماضون لو في اسئله سو الله حيصان طيب الفوائد المصنبطة نحن قدنا عند قولي اخساء فيها ولا تكلمون وقال العلماء أن اخساء هذه كلمة فيها زجر للكلاب ففيها التقريع وفيها أيضا يعني الإهانة نعم الفائد أولا العملة الزائفة لا تروج على الله العملة الزائفة لا تروج على الله لأنه قال قال, قال رب ارجعون لعلي أعمل صريحا فيما تركت وفي ذلك هو يدلس ليس صادق اتطلب مع ربي قال الله تعالى كذلك إنها كريمة هو قائمة ما فيه ولا, ولا, ولا يجج إلا الصادقون والله لا يسمع من دعاء احد الا ان كان صادقا كلامنا ده بلا طوج على الله كان شعله اذباته البعث وانا الكفار لا يرون ربهم يوم القيامة لكن من وين تنتزع هذه الكفار لا يرون ربهم يوم القيامة من وين تنتزع ممتاز, ممتاز أبو الوليد أيضا أجاب نفس الإجابة ممتاز أبو الوليد جزاكم الله خير تاجل هو قاب أيضا أتى بالدليل سوفيها ولا تكلمون ممتاز ممتاز نادا أيضا قالوا لا تكلمون أشعر جهاد أيضا قالوا لا تكلمون أهلا الله هذه كلها جاءت كاملة أنا الذي لم أره ممتازين فراحة الإجابات بعسر سبيدة جزاكم الله كل خير نعم هذا صحيح اليوم بنختم الكلام على الاجاره اليوم بنختم المهذب المهذب اليوم بنختم الكلام على على الاجاره تفضل جاري